عليهم غير المغضوب عليهم ولا شهر رمضان هد للناس، هد للناس وبينتم يا المُذاه والفقهال، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى. الله بكم الأسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادين فإني قريب أجيب دعوة الداعي لا دعاء لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وَعَلَيْهَا ما اكتسبت ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وعفو عنا